أو سجع فانه غير ملوم ولا منكر عليه انتهى وقال ابو حيان في شرح التسهيل كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه وقال ايضا انما يسوق التأويل اذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول اما اذا كان لغة طائفة من العرب لم يتكلم الا بها فلا تأويل ومن ثم رد تأويل أبي علي قولهم ليس الطيب إلا المسك على أن فيها ضمير الشأن لأن أبا عمر نقل أن ذلك لغة بني تميم وقال ابن فارس لغة العرب يحتج بها فيما اختلف فيه إذا كان التنازع في اسم أو صفة أو شيء مما تستعمله العرب من سننها في حقيقة أو مجاز أو ما اشبه ذلك فأما الذي سبيله سبيل الاستنباط وما فيه لدلائل العقل مجال أو من التوحيد وأصول الفقه وفروعه فلا يحتج فيه بشيء من اللغة لأن موضوع ذلك على غير اللغات فأما الذي يختلف فيه الفقهاء من قوله تعالى أو لامستم النساء وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فمنه ما يصلح الاحتجاج فيه بلغة العرب ومنه ما يوكل إلى غير ذلك الفائدة الثانية في العربي الفصيح ينتقل لسانه قال ابن جني العمل في ذلك أن تنظر حال من تقل إليه لسانه فإن كان فصيحا مثل لغته أخذ بها كما يؤخذ بمن تقل منها أو فاسدا فلا ويؤخذ بالأولى فإن قيل فما يؤمنك أن يكون كما وجدت في لغته فسادا بعد أن لم يكن فيها فيما علم أن يكون فيها فساد آخر فيما لم تعلمه قيل لو أخذ بهذا لادى إلى ألا تطيب نفس بلغة وأن تتوقف عن الأخذ عن كل أحد مخافة أن يكون في لغته زيغ حادث لا نعلمه الآن ويجوز أن يعلم بعد الزمان وفي هذا من الخطل ما لا يخفى فالصواب الأخذ بما عرف صحته ولم يظهر فساده ولا يلتفت إلى احتمال الخلل فيه ما لم يبين الفائدة الثالثة قال ابن فارس في فقه اللغة باب انتهاء الخلاف في اللغات يقع في الكلمة الواحدة لغتان كقولهم الصرام والصرام والحصاد والحصاد، ويقع في الكلمات ثلاث لغات نحو الزجاج والزجاج والزجاج ووشكان ذا ووشكان ذا ويقع في الكلمات اربع لغات نحو الصداق والصداق والصدقة والصدقة, والصدقة. ويكون فيها خمس لغات نحو الشمال والشمل والشمأل والشيمل والشمل ويكون فيها ست لغات نحو قسطاس وقسطاس وقسطاس بضم القاف وكسرها وقسطاط وقساط ولا يكون أكثر من هذا والكلام بعد ذلك أربعة أبواب الباب الأول المجمع عليه الذي لا علة فيه وهو الأكثر والأعم مثل الحمد والشكر لا اختلاف فيه في بناء ولا حركة والباب الثاني ما فيه لغتان وأكثر إلا أن إحدى اللغات افصح نحو بغداد وبغداد وبغدان هي كلها فصيحة إلا أن بعضها في كلام العرب أصح وأصح والباب الثالث ما فيه لغتان أو ثلاث أو أكثر وهي متساوية كالحصاد والحصاد والصداق والصداق فأيما قال القائل فصيح فصيح والباب الرابع ما فيه لغة واحدة إلا أن المولدين غيروا فصارت ألسنتهم فيه بالخطأ جارية نحو قولهم أصرف الله عنك كذا وانجاصة وامرأة مطاوعة وعرق النسى بكسر النون وما أشبه ذلك وعلى هذه الأبواب الثلاثة بنى أبو العباسي ثعلب كتابه المسمى فصيح الكلام أخبرنا به أبو الحسن القطان عنه انتهى كلام ابن فارس الرابعة قال ابن هشام في شرح الشواهد كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليها ومنها هنا كثرة الروايات في بعض الأبيات انتهى النوع السابع عشر معرفة تداخل اللغات قال ابن جني في الخصائص إذا جتمع في الكلام الفصيح لغتان فصاعدا كقوله وأشرب الماء ما بنحوه عطش إلا لأن عيونه واديها فقال نحوه بالإشباع وعيونه بالإسكان فينبغي أن يتأمل حال كلامه فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال وكثرتهما واحدة فأخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها وسعه تصرف أقوالها ويجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده وكثر استعماله لها فلحقت لطول المدة واتساع الاستعمال بلغته الأولى وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من الأخرى فأخلق الأمر به أن تكون القليله الاستعمال هي الطارئة عليه والكثيرة هي الأولى الأصلية ويجوز أن تكون مخالفتين له ولقبيلته وإنما قلت إحداهما في استعماله لضعفها في نفسه وشذوذها في قياسه وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد فعلى ما ذكرناه كما جاء عنهم في اسماء الأسد والسيف والخمر وغير ذلك وكما تنحرف الصيغة واللفظ واحد كقولهم رغوة اللبن ورغوته ورغاوته كذلك مثلثا وكقولهم جئت من علي ومن علو ومن على ومن علو ومن علو ومن علو ومن عال ومن معال فكل ذلك لغات لجماعات وقد تجتمع لإنسان واحد قال الأصمعي اختلف رجلان في الصقر فقال أحدهما بالصاد وقال الآخر بالسين فتراضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما هما فيه فقال لا أقول كما قلتما إنما هو الزقر وعلى هذا يتخرج جميع ما ورد من التداخل نحو قلا يقلى وسلا يسلى وطهر فهو طاهر وشعر فهو شاعر فكل ذلك إنما هو لغات تداخلت فتركبت بأن أخذ الماضي من اللغة والمضارع أو الوصف من أخرى لا تنطق بالماضي كذلك فحصل التداخل والجمع بين اللغتين فإن من يقول قلا يقول في المضارع يقلي والذي يقول يقلى يقول في الماضي قليا وكذا من يقول سلا يقول في المضارع يسلو ومن يقول فيه يسلا يقول في الماضي سليا فتلاقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا فأخذ كل واحد من صاحبه ماضيه إلى لغته فتركبت هناك لغة ثالثة وكذا شاعر وطاهر إنما هو من شعر وطهر بالفتح وأما بالضم فصفه على فعيل فالجمع بينهما من التداخل انتهى كلام ابن جني وقال ابن دريد في الجمهرة البكى يمد ويقصر فمن مده أخرجه مخرج الضغاء والرواء ومن قصره أخرجه مخرج الآفة وما أشبهها مثل الضنا ونحوه وقال قوم من أهل اللغة بل هما لغتان صحيحتان وأنشدوا بيت حسان بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل وكان بعض من يوثق به يدفع هذا ويقول لا يجمع عربي لفظين أحدهما ليس من لغته في بيت واحد وقد جاء هذا في الشعر الفصيح كثيرا انتهى وقال ثعلب في أمالي يقال فضل يفضل وفضل يفضل وربما قالوا فضل يفضل قال الفراء وغيره من أهل العربية فعل يفعل لا يجيء في الكلام إلا في هذين الحرفين مت. تموت في المعتل وذنتا تدوم وفي السالم فضل لا يفضل أخذوا متى من اللغة من قال يفضل وأخذوا يموت من لغة من قال يفضل ولا ينكر أن يؤخذ بعض اللغات من بعض وقال ابن درستويه في شرح الفصيح يقال حسب يحسب نظير علم يعلم لأنه من بابه وهو ضده فخرج على مثال وأما يحسب بالكسر في المستقبل فلغة مثل ورم يرم وولي يلي وقال بعضهم يقال حسب يحسب على مثال ضرب يضرب مخالفة للغة الأخرى فمن كسر الماضي والمستقبل فإنما أخذ الماضية من تلك اللغة والمستقبل من هذه فانكسر الماضي والمستقبل لذلك وقال في موضع آخر شملهم الأمر يشملهم لغات فمن العرب قوم يقولون شمل بفتح الميم من الماضي وضمها في المستقبل ومنهم من يقول شمل بالكسر يشمل بالفتح ومنهم من يأخذ الماضي من هذا الباب والمستقبل من الأول فيقول شمل بالكسر يشمل بالضم وليس ذلك بقياس واللغتان الأولى يعني أجود النوع الثامن عشر معرفة توافق اللغات قال الجمهور ليس في كتاب الله سبحانه شيء بغير لغة العرب لقوله تعالى انا جعلناه قرآنا عربيا وقوله تعالى بلسان عربي مبين وادعى ناس أن في القرآن ما ليس بلغة العرب حتى ذكروا لغة الروم والقبط والنبط قال أبو عبيدة ومن زعم ذلك فقد أكبر القول قال وقد يوافق اللفظ اللفظا ويقاربه ومعناهما واحد وأحدوهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها قال فمن ذلك الاستبرق وهو الغليظ من الديباج وهو استبره بالفارسية أو غيرها قال وأهل مكة يسمون المسح الذي يجعل فيه أصحاب الطعام البر البلاس وهو بالفارسية بلاس فأمانوها وأعربوها فقاربت الفارسية العربية في اللفظ ثم ذكر أبو عبيدة البالغاء وهي الأكارع وذكر القمنجر الذي يصلح القسي وذكر الدست والدشت والخيم والسخت ثم قال وذلك كله من لغات العرب وإن وافقه في لفظه ومعناه شيء من غير لغاتهم الخيم الأص. لا واحد له من لفظه والسخت شيء سخت يعني صلب دقيق انتهى قال ابن فارس في فقه اللغة وهذا كما قاله ابو عبيدة وقال الامام فخر الدين الرازي واتباعه ما وقع في القرآن من نحو المشكات والقصطاس والاستبرق والسجيل لا نسلم انها غير عربية بل غايته أن وضع العرب فيها وافق لغة أخرى كالصابون والتنور فإن اللغات فيها متفقة قلت والفرق بين هذا النوع وبين المعرب أن المعرب له اسم في لغة العرب غير اللفظ الأعجمي الذي استعملوه بخلاف هذا وفي الصحاح الدشت الصحراء قال الشاعر سودي نعاج كنعاج الدشت وهو فارسي أو اتفاق وقع بين اللغتين وقال ابن جني في الخصائص يقال إن التنور لفظة اشترك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم وإن كان كذلك فهو ظريف وعلى كل حال فهو فعول أو فعنول لأنه جنس ولو كان أعجميا لا غير جاز تمثيله لكونه جنسا ولاحقا بالمعرب فكيف وهو أيضا عربي؟ لكونه في لغة العربي غير منقول إليها وإنما هو وفاق وقع ولو كان منقولا إلى اللغة العربية من غيرها لوجب أن يكون أيضا وفاقا بين جميع اللغات غيرها ومعلوم ساعة اللغات غير العربية فإن جاز أن يكون مشتركا في جميع ما عدا العربية جاز أيضا أن يكون وفاقا فيها قال ويبعد في نفسي أن يكون الأصل للغة واحدة ثم نقل إلى جميع اللغات لأننا لا نعرف له في ذلك نظيرا وقد يجوز أيضا أن يكون وفاقا وقع بين لغتين أو ثلاث أو نحو ذلك ثم انتشر بالنقل في جميعها قال وما أقرب هذا في نفسي لأن لا نعرف شيئا من الكلام وقع الاتفاق عليه في كل لغة وعند كل أمة هذا كله إذا كان في جميع اللغات هكذا وإن لم يكن كذلك كان الخطب فيه أيسر انتهى وقال الثعالبي في فقه اللغة صصل في أسماء قائمة في لغتي العرب والفرسي على لفظ واحد التنور، الخمير، الزمان، الدين، الكنز، الدينار، الدرهم النوع التاسع عشر معرفة المعرب هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها قال الجوهري في الصحاح تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها تقول عربته العرب وأعربته أيضا وقال أبو عبيد القاسم بن سلام أما لغات العجم في القرآن فإن الناس اختلفوا فيها فروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا في أحرف كثيرة إنها بلغات العجم منها قوله طاها واليم والطور والربانيون فيقال إنها بالسريانية والصراط والقصطاس والفردوس يقال إنها بالرومية ومشكاة وكفلين يقال إنها بالحبشية وهيتلك يقال إنها بالحورانية قال فهذا قول أهل العلم من الفقهاء قال وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجم شيء لقوله تعالى قرآنا عربيا وقوله ب عربي مبين. قال أبو عبيدة: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن الفاظ العجم إلى الفاظها، فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق انتهى وذكر الجواليق في المعرب مثله وقال فهي عجمية باعتبار الأصل عربية باعتبار الحال ويطلق على المعرب دخيل وكثيرا ما يقع ذلك في كتاب العين والجمهرة وغيرهما فصل قد ألف في هذا النوع الإمام أبو منصور الجواليقي كتابه المعرب في مجلد وهو حسن ومفيد ورأيت عليه تعقبا لبعضهم في عدة كراريس وقال أبو حيان في الارتشاف الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام قسم غيرته العرب وألحقته بكلمها فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو درهم وبهرج وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها فلا يعتبر فيه ما يعتبر في القسم الذي قبله نحو اجر وسفسير وسفسير السمسار وقسم تركوه غير مغير فما لم يلحقوه بابنيه كلامهم لم يعد منها وما الحقوه بها عد منها مثال الاول خراسان لا يثبت به فعالان ومثال الثاني خرم ألحق بسلم وكرقم ألحق بقنقم فصل قال ائمه العربية تعرف عجمة الاسم بوجوه احدوى النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية الثاني خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبريسم فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي الثالث أن يكون اوله نون ثم راء نحو نرجس فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية الرابع أن يكون آخره زاي بعد دال نحو مهندز فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية الخامس أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو الصولجان والجص السادس أن يجتمع فيه الجيم والقاط نحو المنجنيق السابع أن يكون خماسيا ورباعيا عاريا عن حروف الزلاقة وهي الباء والراء والفاء واللام والميم والنون فإنه متى كان عربيا؟ فلا بد أن يكون فيه شيء منها نحو سفرجل وقدعمل وقرطعب وجحمرش فهذا ما جمعه أبو حيان في شرح التسهيل وقال الفرابي في ديوان الأدب القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة في كلام العرب والجيم والتاء لا تجتمع في كلمة من غير حرف زولقي ولهذا ليس الجبت من محض العربية والجيم والصاد لا يعترفان في كلام العرب ولهذا ليس الجس ولا الإجاس ولا الصولجان بعربي والجيم والطاء لا يجتمعان في كلمة واحدة ولهذا كان الطاجن والطيجن مولدين لأن ذلك لا يكون في كلامهم الأصلي انتهى وفي الصحاح المهندز الذي يقدر مجار القني والأبنية معرب وصير زايه سينا فقالوا مهندس لأنه ليس في كلام العرب زايا قبل هادان وقال أيضا الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن تكون معربة أو حكاية صوت نحو الجردقة وهو الرغيف والجرموق الذي يلبس فوق الخف والجرامق قوم بالموصل أصلهم من العجم والجوسق القصر وجلق موضع بالشأم والجوالق وعاء والجلاهق البندق والمنجنيق التي يرمى بها الحجارة ومعناها ما أجودني وجلم بلق حكاية صوت باب ضخم في حالة فأسه وإصفاقه جلا على حدى وبلق على حدى أنشد المازني فتفتحه طورا وطورا تجيفه فتسمع في الحالين منه جلا بلق وقال الأزهري في التهذيب معقبا على من قال الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة من كلام العرب الصاد والجيم مستعملان ومنه جصص الجرو إذا فتح عينيه وجصص فلان اناءه اذا ملأه والصج ضرب الحديد بالحديد. وقال البطل يوسي في شرح الفصيح لا يوجد في كلام العرب دال بعدها ذال الا قليل وذلك ولذلك ابى البصريون ان يقول بغداز باهمال الدال الاولى واعجام الثانية فاما الدازي ففارسي لا حجة فيه الدازي شراب وقال ابن دريد في الجمهرة لم تجمع العرب الجيم والقاف في كلمة إلا في خمس كلمات أو ست وقال ابن فارس في فقه اللغة حدثني علي بن أحمد الصباحي قال سمعت ابن دريد يقول حروف لا تتكلم العرب بها إلا ضرورة فإذا اضطروا إليها حولوها عند التكلم لها إلى أقرب الحروف من مخارجها وذلك كالحرف الذي بين الباء والفاء مثل بور إذا اضطروا قالوا فور <تصفيق> قال ابن فارس وهذا صحيح لأن بور ليس من كلام العرب فلذلك يحتاج العربي عند تعريبه إياه أن يصيره فاء قال ابن دريد في الجمهرة قال أبو حاتم قال الأصمعي العرب تجعل الضاء طاء ألا تراهم سموا الناظر ناطورا أي ينظر ويقولون البرتله وإنما هو ابن الظلة وفي مختصر العين الناظر والناطور حافظ الزرع وليست بعربية وقال سيبويه أبدل العين في إسماعيل لأنها أشبه الحروف بالهمزة قالوا قالوا فهذا يدل على أن أصله في العجمية إسماعيل وفي شرح أدب الكاتب التوت أعجمي معرب وأصله باللسان العجمي توث وتوز فأبدلت العرب من الثاء المثلثه والزال المعجمة تاء سنوية لأن المسلدة والزال مهملان في كلامهم. وقال أبو حنيفه توث توث بالثاء مسلدة، وقوم من النحويين يقولون توت بتاء سنوية. ولم يسمع به في الشعر إلا بالمثلثة وذلك أيضا قليل لأنه لا يكاد يجيء عن العربي إلا بذكر الصرصاد وأنشد لبعض الأعراب لروضة من رياض الحزن أو طرف من القرية حزن غير محروث احلى واشهى لعيني ان مررت به من كرخ بغداد ذر الرمان والتوثي وقال ابن درستويه في شرح الفصيح الجس والجس فارسي معرب قج ابدلت فيه الجيم من كاف أعجمية لا تشبه كاف العرب والصاد من جيم أعجمية وبعضهم يقول القص بالفتح وهو أفصح وهو لغة أهل الحجاز وقال الجواليقي في المعرب إن العرب كثيرا ما يجترئون على الأسماء الأعجمية فيغيرونها بالإبدال قالوا إسماعيل وأصفه إشمائيل فأبدلوا لقرب المخرج قال ويبدلون مع البعد من المخرج وقد ينقلونها إلى أبنيتهم ويزيدون وينقصون وقال بعضهم الحروف, الحروف التي يكون فيها البدل في المعرب عشرة خمسة يضطرد إبدالها وهي الكاف والجيم والقاف والباء والفاء. وخمسة لا يضطرد إبدالها وهي السين والشين والعين واللام والزاي فالبدل المضطرد هو في كل حرف ليس من حروفهم كقولهم قربج. الكاف فيه بدل من حرف بين الكاف والجيم فأبدل فيه الكاف أو القاف نحو قربق أو الجيم نحو جورب وكذلك فرند هو بين الباء والفاء فمرة تبدل منها الباء ومرة تبدل منها الفاء، وأما ما لا يضطرد فيه الإبدال، فكل حرف وافق الحروف العربية، كقول إسماعيل أبدل السين من الشين والعين من الهمزة وأصله إشمايل، وكذلك قف شليل أبدل الشين من الجيم واللام من الزاي والأصل قف جليز، وال. قف شليل هو المغرفة وعمل القاف في أوله فتبدل من الحرف الذي بين الكاف والجين وذكر أبو حاتم أن الحاء من الحب بدل من الخاء وأصله في الفارسية خب قال وهذا لم يذكره النحويون وليس بالممتنع وقال أبو عبيد في الغريب المصنف العرب يعربون الشين سينا يقولون نيسابور وهي نيشابور وفذلك الدشت يقولون دست فيبدلونها سينا وفي تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم بخطه قال نصر بن محمد بن أبي الفنون النحوي في كتاب أوزان الثلاثي سين العربية شين في العبرية فالسلام شلام واللسان لشان والاسم إشم وقال ابن السيدة في المحكم ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية محضة الشينات كلها في كلام العرب قبل اللامات ذكر أمثلة من المعرب قال التعالبي في فقه اللغة فصل في سياقة أسماء تفرد بها الفرس دون العرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي من ذلك الكوز الجرة الإبريق الطشت الخوان الطبق القصعة السكرجة من الملابس السمور السنجاب القاقم السنك الدلق الخز الدباج التاختج الراختج السندس من الجواهر اليقوت الفيروزج البلور من الوان الخبز الكعك والدرمق الجردق السنيد من الوان الطبيخ السكباج الزباج الاسفيداج الطباهجو الفالوذج اللوزينج الجوزينج النفرينج من, من الأشربة الجلاب السكنجبين الجلنجبين من الأفاوية، الدار الصيني، الفلفل، الكروية، الزنجبيل، الخولنجان، القرفة من الرياحين وما يناسبها النرجس، البنفسج، النسرين، الخيري، السوسن، المرزنجوش، الياسمين، الجلنار من الطيب، المسك، العنبر، الكافور، الصندل، القرنفل ومن اللغة الرومية الفردوس وهو البستان القسطاس وهو الميزان السجنجل المرآة البطاقة رقعة فيها رقب المتاع القرسطون القفار الاسترلاب معروف القسطناس صلابة الطيب القسطري والقسطار الجهبذ القسطل القفطل الغبار القبرس اجود النحاس القنطار إثنى عشر ألف أوقية البطريق القائد القراميد الأجر الترياق دواء السموم القنطرة معروفة القيطون البيت الشتوي النقرس والقولنج مرضان سأل علي رضي الله عنه شريحا مسألة فاجابه بالصباب فقال له قالون أي أصبت بالرومية انتهى ما أورده التعالبي وقال ابن دريد في الجمهرة الكيمياء ليس من كلام العرب قال ودمشق معرب وفي كتاب المقصور والممدود للأندلسي الهيولة في كلام المتكلمين أصل الشيء فإيكم من كلام العرب فهو صحيح في الاشتقاق ووزنه فيعولة وفيه قطون الذي يضاف إليه بزر فيقال بزر قطون أعجمي معرب قال وكذلك الكمسرة وفي المجمل لابن فارس تأريج الكتاب كلمة معربة ومنه الخوان والخوان فيما يقال اسم أعجمي غير أمني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول سئل ثعلب وأنا أسمع ايجوز ان يقال ان الخوان انما سمي بذلك لانه يتخون ما عليه ان يتنقف فقال ما يبعد ذات وقال ابن سيدة في المحكم يقال للفقير بالسريانية فالغة واعربته العرب فقالت في الجن قال وقانون كل شيء طريقه ومقياسه واراها ذخيلة وقال في الجمهرة قيل ليونس بما نعرف الشعر الجيد فقال بالششقلة قال الششقلة أن, تزد أن تزن الدينار بإزاء الدينار لتنظر أيهما أثقل ولا أحسبه عربيا محضا وفي شرح الفصيح للمرزوقي الأترج فارسي معرب قال وقيل إن الأرز كذلك وفي الاستدراك للزبيدي أن جوز الهندي أعجمي على غير أبنية العرب وأحسبه من كلمتين وفيه المترس خشبة توضع خلف الباب تسمى الشجار وهي أعجمية وفي مختصر العين له الفانيذ فارسية وهو ضرب من الحلوى فارسي معرض وقال الجواليقي في المعرب قال ابن دريد قال أبو حاتم الزنديق فارسي معرب كأن اصله عنده زنده كرد زنده الحياة وكرد العمل أي يقول بدوام الدهر وقال أخبرنا أبو زكريا عن علي بن عثمان بن صخر عن أبيه قال السوزانيق والسوزنيق والشوزنيق والشوذق بالشين معجمة قال ووجد بخط الأصمعي شوزانق وقيل شوزنوق كله الشاهين وهو فارسي معرب وسودق أيضا عن ابن دريد وقال ابن دريد في الجمهرة باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صارك اللغز وفي نسقة حتى صارك اللغة فمن ما أخذوه من الفارسية البستان والبهرمان وهو لون أحمر وكذلك الأرجوان والقرمز وهو دود يصبغ به والدشت وهي الصحراء والبوصي السفينة والأرندح الجلود التي تدبغ بالعقص والرهوج الهملاج وأصله رهوار والقيروان الجماعة وأصله كاروان والمهرق وهي خرق كانت تسقل ويكتب فيها وتفسيرها مهر كرد أي سقلت بالخرز والكرد وهي العنق والبهرج وهو الباطل والبلاس وهو المس والسرق وهو ضرب من الحرير والسراويل والعراق قال الأصمعي وأصلها بالفارسية إيران شهر أي البلد الخراب فعربوها فقالوا العراق والخورنق وأصله خرنكا أي موضع الشرب والسدير وأصله سدلي أي ثلاث قباب بعضها في بعض والطيجن والطاجن وأصله طابق والباري وأصله بورياء والخندق وأصله كنده أي محفور والجوسق وأصله كوشك والجردق من الخبز وأصله كردة والطست والتور والهاون والعرب تقول الهاون إذا اضطروا إلى ذلك والعسكر وأصله لشكر والاستبرق غليظ الحرير وأصله استروه والتنور والجوز واللوز والموزج الخف وأصله موزة والخور وهو الخليج من البحر ودخاريس القميص والبط للطائر المعروف والأشنان والتخت والإيوان والمرتق ومن الأسماء قابوس واصله كاوس وضستام واصله أستام وزاد في الصحاح الدولاب والميزاب قال وقد عرب بالهمز والبخت بمعنى الجد قال والبخت من الإبر معرب أيضا وبعضهم يقول هو عربي والتوتياء ودروز الثوب والدهليز وهو ما بين الباب والدار والطراز وإثريز الحائط والقز من الإبريسم لكن قال في الجمهرة إنه عربي معروف والبوس بمعنى التقبيل والزئبق والباشق وجلسان وهو الورد معرب كلشان شان والجاموس والطيلسان والمغناطيس والكرباس والمارستان والدورق مكيال الشراب والصدق الكتاب وصنجة الميزان والصنج والصاروج وهي النور والطولجان والكوسج ونوافج المسك والهملاج من البرازين والفرسخ والبند وهو العلم الكبير والزمرد والطبرزد والآجر والجوهر والسفسير وهو السنسار والسكر والطنبور والكبر وزاد في المحكم الزرنيخ قال ابن دوريد ومما أخذوه من الرومية قومس وهو الأمير والإسطنط وهو ضرب من الخمر وكذا الخندريس والنمي الفلس والقمقم والخوخ والدراق رومي أو سرياني ومن الأسماء مارية ورومانس وزاد الاندلسي في المقصور والممدود المصطكاء قال ابن دريد ومما اخذوه من السوريانية التأمور وهو موضع السر والدربخة الاصغاء الى الشيء احسبها سوريانية وزاد الاندلسي البرنساء والبرناساء بمعنى الخلق وقال تفسيره بالسريانية ابن, ابن الانسان قال ابن دريد ومن الأسماء شراحبيل وشراحيل وعاديات قال ومما أخذوه من النبطية المرعزي والمرعزاء وأصله مريزة والصيق الغبار وأصله زيقة والجداد الخيوط المعقدة وأصله كداد انتهى ومما أخذوه من الحبشية الهرج وهو القتل ومما أخذوه من الهندية الإهليلج فصل في المعرب الذي له اسم في لغة العرب فالغريب المصنف إن الإبريق في لغة العرب يسمى التأمورة وفي الجمهرة ألبط عند العرب صغاره, صغاره وكباره إوز الواحدة إوزة وإن الهاوون يسمى المنحاز والمهرات وإن الطاجن يسمى بالعربية المقلة وفي الصحاح إن الأشنان يسمى الحرب والميزاب يسمى المتعب والسكرجة تسمى الثقوة وإن العرب كانت تسمى المسك المشموم وإن الجاسوس يسمى الناطس والتوس يسمى الفرصاد والأترج يسمى المثك والكوسج يسمى الأثط وفي ديوان العرب إن الكبر فارسي ويسمى بالعرب اللفط وفي كتاب العين المنسوب للخليل ان الياسمين يسمى بالعربية السمسق والسجلاط وان اللوبيا تسمى الدجر وان السكر يسمى المبرت بلغة اهل اليمن وقال في الجمهرة السذاب اسم البقلة المعروفة معرب قال قال ولا اعلم للسذاب اسما بالعربية الا ان اهل اليمن يسمونه الفيجن، وفي المجمل ان الكزبرة تسمى التقدة وان الباذنجان يسمى الحجة وان النرجس يسمى العبهر وفي شرح التسهيل لابي حيان ان الباذنجان يسمى الانب وفي شرح الفصيح لابن درستويه الرصاص اسم اعجمي معرب واسمه بالعربية الصرفان وبالعجمية أرزرز فأبدلت الصاد من الزاي والألف من الراء الثانية وحذفت الهمزة من أوله وفتحت الراء من أوله فصار على وزن فعال وفي الصحاح أن الخيار الذي هو نوع من القثاء ليس بعربي وفي المحكم أن اسمه بالعربية القصد وفي أمالي ثعلب إن الباذنجان يسمى المغد فصل في ألفاظ مشهورة في الاستعمال لمعان وهي فيها معربة وهي عربية في معان أخرى غير مشهورة على الألسنة من ذلك الياسمين للزهر المعروف فارسي وهو اسم عربي للنمط يطرح على الهودج والورد للمشموم فارسي وهو اسم عربي للفرس ومن اسماء الاسد ذكر الفاظ شك في انها عربية او معربة قال في الجمهرة الاسو هذا المشموم احسبه دخيلا على ان العرب قد تكلمت به وجاء في الشعر الفصيح قال وزعم قوم ان بعض العرب يسميه السمسق ولا ادري ما صحته وفيها التكة لا أحسبها إلا دخيلا وإن كانوا قد تكلموا بها قديما التكة هي رباط السراويل، وفيها الند أو الند المستعمل من هذا الطيب لا أحسبه عربيا صحيحا وفيها السلة التي تعرفها العامة لا أحسبها عربية وفيها لا أحسب هذا الذي يسمى جصا عربيا صحيحا وفيها أحسب أن هذا المشمش عربي ولا أدري ما صحته إلا أنهم قد سموا الرجل مشماشا وهو مشتق من المشمش وهي السرعة والخفة وفيها تسميتهم النحاس مسا لا أدري عربي هو أم لا وفيها دراق بالتخفيف الخوخ لغة شامية لا أحسبها عربية وفيها القصف اللهو واللعب ولا أحسبه عربيا وفيها الفرن خبزة معروفة لا أحسبها عربية محفظة وفيها القط السنور ولا أحسبها عربية صحيحة وفيها, وفيها الطن من القصف ولا أحسبه عربيا صحيحا وكذلك قول العامة قام بطن نفسه أي كفى نفسه وفي الصحاح الرانج الجوز الهندي وما أحسبه عربيا والرهوجة ضرب من السير ويشبه أن يكون فارسيا معربا والكزبره من الأبازير وأظنه معربا والباطية الإناء وأظنه معربا وهو الناجود فائدة سئل بعض العلماء عما عربته العرب من اللغات واستعملته في كلامها هل يعطى حكم كلامها فيشق ويشتق منه؟ فأجاب بما نص. ما عربته العرب من اللغات من فارسي ورومي وحبشي وغيره وأدخلته في كلامها على ضربين. أحدهما أسماء الأجناس كالفرندي والإبريسم والجام والموزج والمهرق. والرزدق والاجر والبازق والفيروز والقصطاص والاستبرق والثاني ما كان في تلك اللغات علما فاجروه على علميته كما كان لكنهم غيروا لفظه وقربوه من الفاظهم وربما الحقوه بامثلتهم وربما لم يلحقوه ويشاركه الضرب الأول في هذا الحكم لا في العالمية إلا أن ينقل كما نقل العربي وهذا الثاني هو المعتد بعجمته في من أصرف بخلاف الأول وذلك كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع اسماء الأنبياء إلا ما منها من العربي كهود وصالح ومحمد عليهم الصلاة والسلام وغير الأنبياء كبير وزوتكين ورستم وهزار مرد وكأسماء البلدان التي هي غير عربية كاستخر ومرو وبلخ وسمرقند وخراسان وكرمان وغير ذلك فما كان من الضرب الأول فأشرف أحواله أن يجري عليه حكم العربي فلا يتجاوز به حكمه فقول السائل يشتق جوابه المنع لأنه لا يخلو أن يشتق من لفظ عربي أو عجمي مثله، ومحال أن يشتق العجمي من العربي أو العربي من، لأن اللغات لا تشتق واحدة منها من الأخرى مواضعة كانت في الأصل أو إلهاما، وإنما يشتق في اللغة الواحدة بعضها من بعض، لأن الاشتقاق نتاج وتوليد، ومحال أن تنتج النوق إلا حورانا. وتلد المرأة إلا إنسانا وقد قال أبو بكر محمد بن السري في رسالته في الاشتقاء وهي أصح ما وضع في هذا الفن من علوم اللسان ومن اشتق الأعجمية المعرب من العربي كان كمن ادعى أن الطير من الحوت وقول السائر ويشتق منه فقد العمر يجري على هذا الضرب المجري مجرى العربي كثير من الأحكام الجارية على العربي من تصرف فيه واشتقاق منه ألا تراهم قالوا في اللجام وهو معرب لغام وليس تبيينهم لأصله الذي نقل عنه وعرب منه باشتقاق الله لأن, لأن هذا التبيين مغزى والاشتقاق مغزى آخر وكذا كل ما كان مثله قالوا في جمعه لجم فهذا كقولك كتاب وكتب وقالوا لجيم في تصغيره كقولك كتيب ويصغرونه مرخما لجيما فهذا على حذف زائدة ومنه لجيم أبو عجل في أحد وجوهه ويشتق منه الفعل أمرا وغيره فتقول الجمه وقد ألجمه ويؤتى الفعل منه بمصدر وهو الإلجام والفرس ملجم الرجل ملجم قال وملجمنا ماء ينال قذاله ويستعمل الفعل منه على صيغة اخرى ومنه ما جاء في الحديث من قوله للمرأة استثري وتلجمي فهذا تفعل من اللجام ويتصرف فيها ايضا بالاستعارة ومنه الحديث التقي ملجم فهذا من الجام الفرس شبهت تقي لتقييد لسانه وكفه، وتكاد تكون وتكاد هذه الكلمة أعني لجاما لتمكنها في الاستعمال وتصرفها فيه تقضي بأنها موضوعة عربية لا معربة ولا منقولة لولا ما قضوا به من أنها معربة من لغان ولا شبهة في أن ديوانا معرّب وقد جمعوه على دواوين وقضوا بأنه كان الأصل فيه دوانا فأبدلوا إحتا وويه ياءً بدليل ردها في جمعه واوا وكان هذا عندهم كدينار في أن الأصل دينار فأبدلوا الياء من إحدانونيه ولذا ردوه في الجمع والتصغير إلى أصل فقالوا دنانير ودنيمير لأن الكثرة في أوله الجاربة للياء زالت في الجمع واشتقوا من ديوان الفعل فقالوا دون ودونا واهدي الى علي رضي الله عنه في النوروز الخبيص فقال نورز لنا كل يوم وقال العجاج كالحبشي التفث او تسبجا فقوله تسبج هو تفعل من السبيج أي الكف به والسبيج معرب قولهم شبي أي ثوب الأسود وقال الآخر فكربنوا ودولبوا أي قصدوا كربنا ودولاب وهما مدينتان عجميتان وقال الاعشى حتى مات وهو محرزق وهو معرب هرزوقة أي مخنوق وأصله نبطي وقال الآخر مثل القسي عاجها المقمجر وروي القمنجر وهو معرب كمنكر ومقمجر فيما رواه مفعل منه وقال اخر هل ينجيني حلف سختيت فهذا فعليل من السخت كزحليل من الزحل وشمليل من الشمل وقالوا بهرجه إذا أبطله قال العجاج وكان مهتض اهتض الجحاف بهرجا واصله من قولهم درهم بهرج أي رديء وهو معرب في فيما قالوا وأحسبهم قد قالوا مزرجا فأخذوه من الزرجون وهي الخمر وهي معربة عندهم فإن كان قد جاء فهو كالمعرجا في أخذه من العرجون ومحلقا في أخذه من الحلقان من الرطب وهو عربي وقالوا نوروز واختلف, واختلف أبو علي وأبو سعيد في تعريبه فقال أحدهما نوروز والآخر نيروز والأول أقرب إلى اللفظ الفارسي الذي عرب من واصله نوروز أي اليوم الجديد وإن كان خارجا عن أمثلة العربية وليس يلزم في المعربات أن تأتي على أمثلتهم ألا ترى إلى الآجر والإبريسم والإهليلج والأطريفا بل إن جاءت به فحسن لتكون مع إقحامها على العربية شبيهة بأوزانها ونيروز أدخل في كلامهم وأشبه به لأنه كقيصوم وعيثوم فأما اشتقاق الفعل منه فعلى لفظيهما له نظير في كلامهم فنورز كحوقل وهرول ونيرز كبيطر وبيقر والفاعل من الأول منورز ومن الثاني منيرز وقد بنى أبو مهدي اسم الفاعل من لفظ أعجمي وذلك فيما أنشدوا له في حكاية الفاظ أعجمية سمعها وهي يقولون لي شنبذ ولست مشنبذا طوال الليالي ما أقام ثابير ولا قائلا زود ليعجل صاحبي ومستار في قولي علي كبير ولا ذلك اللحن لأتبع لحنهم ولو دار صرف الدهر حيث يدور فبنى من شنب مشنبذا وهو من قولهم شون بود أي كيف يعنون الاستفهام. وزود عجل وبستان خذ وأما قول رؤبه إلا ذهن فالصحيح في تفسيره أنها لفظة أعجمية حكى فيها قول ضئره فهذه نبذة مقنعة في بيان ما تصرف فيه من الألفاظ الأعجمية وأما الضرب الآخر وهي الأعلام فبعيدة من هذا كل البعد بل لها أحكام تختص بها من جمع وتصغير وغير ذلك قد بينت في أماكنها قال وجملة الجواب أن الأعجمية لا تشتق أي لا يحكم عليها بأنها مشتقة وإن اشتق من بعضها فكما رأينا مما جاء من ذلك فإذا وافق لفظ أعجمي لفظا عربيا في حروفه فلا ترين احدهما مأخوذا من الآخر فإسحاق اسم النبي ليس من لفظ أسحقه الله إسحاقا أي أبعده في شيء ولا من باقي متصرفات هذه الكلمة كالسحق وثوب سحق ونخلة سحوق وساحوق اسم موضع ومكان سحيق وكذا يعقوب اسم النبي ليس من اليعقوب اسم الطائر في شيء وكذا سائر ما وقع من الأعجمي موافقا لفظه لفظ العربي انتهى فائدة قال المرزقي في شرح الفصيح المعربات ما كان منها بناؤه موافقا لأبنية كلام العرب يحمل عليها وما خالف أبنيتهم منها يراعى ما كان الفهم له أكثر فيختار وربما اتفق في لسم الواحد عدة لغات كما روى في جبريل ونحوه وطريق الاختيار في مثله ما ذكرت وقال السلامة الانباري في شرح المقامات كثيرا ما تغير العرب الأسماء الأعجمية إذا استعملتها كقول الأعشاء وكسرى شهنشاه الذي سار ملكه الأصل شاهان شاه فحذفوا منه الألف في كلامهم وأشعارهم قال التاج بن مكتوم في تذكرته وهذه الهاء التي من شان شاه تتبع ما قبلها من رفع ونصب وخفض وقال ثعلب في امالي الاسماء خ كابراهيم لا تعرف العرب لها تثنية ولا جمعا فاما التثنية فتجيء على القياس مثل ابراهيمان واسماعيلان فاذا جمعوا حذفوا فردوها الى اصل كلامهم فقالوا أباره وأسامع وصغر الواحدة على هذا بريه وسميع فردوها إلى أصل كلامهم فائدة في فقه اللغة للثعالبي يقال ثوب مهرة إذا كان مصبوغا بلون الشمس وكانت السادة من العرب تلبس العمائم المهراتة وهي الصفر وأنشد الشاعر رأيت رأيت هريت العمامة بعدما عمرت زمانا حاسرا لم تعممي وزعم الأزهري أنها كانت تحمل إلى بلاد العربي من هرا فاشتقوا لها وصفا من اسمها قال التعالبي وأحسبه اخترع هذا الاشتقاق تعصبا لبلده هراه كما زعم حمزة الأصبهاني أن السامة الفضة وهو معرب من سيم وإنما تقول هذا التعريب وأمثاله تكثيرا لسواد المعربات من لغات الفرس وتعصبا لهم وفي كتب اللغة أن السامة عروق الذهب وفي بعضها إن السامة سبيكة الذهب النوع العشرون معرفة الالفاظ الإسلامية. قال ابن فارس في فقه اللغة باب الاسباب الإسلامية. كانت العرب في جاهليتها على ارث من ارث ابائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم فلما جاء الله تعالى بالاسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وعبقلت أمور ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت فعف الاخر الأول فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق وإن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أطنوا غير ما اظهروا وكان الأصل من نافقاء اليربوع ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى ومما جاء في الشرع الصلاة وأصفه في الوثيهم الدعاء وقد كانوا يعرفون الركوع والسجود وإن لم يكن على هذه الهيئة قال أبو عمرو أسجد الرجل طأطأ رأسه وانحنى وأنشد فقلنا له أسجد لليلى فأسجد يعني البعيرة إذا طأطأ رأسه لتركبه وكذلك الصيام أصفه عندهم الإمساك ثم زادت الشريعة النية وحضرت الأكل والمباشرة وغيرهما من شرائع الصوم وكذلك الحج لم يكن فيه عندهم غير القصد ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء وزاد الشرع فيها ما زاده وعلى هذا سائر أبواب الفقه. فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول فيه اسمان لغوي وشرعي ويذكر ما كانت العرب تعرفه ثم جاء الإسلام به وكذلك سائر العلوم كالنحو والعروض والشعر كل ذلك له اسمان لغوي وصناعي انتهى كلام ابن فارس وقال في باب آخر قد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء وذلك قولهم لمن أدرك الإسلام من أهل الجاهلية مخضرم فأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عباس الخشكي عن إسماعيل بن أبي عبيد الله قال المخضرمون من الشعراء من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام فمنهم حسان بن ثابت ولبيد بن ربيعة ونابغة بن جعدة وأبو زيد وعمر بن شأس وعمر بن شأس والزبرقان بن بدر وعمر بن معدي كرب وكعب بن زهير ومعنو بن أوس وتأويل المخضرم من خضرمت الشيء أي قطعته وخضرم فلان عطيته أي قطعها فسمي هؤلاء مخضرمين كأنهم قطعوا عن الكفر إلى الإسلام وممكن أن يكون ذلك لأن رتبتهم في الشعر نقصت لأن حال الشعر تطامنت في الإسلام لما أنزل الله تعالى من الكتاب العربي العزيز وهذا عندنا هو الوجه لأنه لو كان من القطع لكان كل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية مخضرما والأمر بخلاف هذا ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم البرباع والنشيطة والفضول ولم يذكر الصفي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى في بعض غزواته وخص بذلك وزال اسم الصفي لما توفي صلى الله عليه وسلم ومما ترك أيضا الإتاوة والمكس والحلوان وكذلك قولهم أنعم صباحا وأنعم ظلاما وقولهم للملك أبيت اللعن وترك أيضا قول المملوك لمالكه ربي وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالأرباب قال الشاعر وأسلمنا فيها رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعر وترك أيضا تسمية من لم يحج صرورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام وقيل معناه الذي يدع النكاح تبتلا أو الذي يحدث حدثا ويلجأ إلى الحرم وترك أيضا قولهم للإبر تساق في الصداق النوافج ومما كره في الإسلام من الألفاظ قول القائل خبثت نفسي للنهي عن ذلك في الحديث وكريها أيضا أن يقال استأثر الله بفلان ومما كانت العرب تستعمله ثم تركا قولهم حجرا محجورا وكان هذا عندهم لمعنيين أحدهما عند الحرمان إذا سئل الإنسان قال حجرا محجورا فيعلم السامع أنه يريد أن يحرمه ومنه قوله حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس والوجه الآخر الاستعاذة كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه قال حجرا محجورا أي حرام عليك التعرض لي وعلى هذا فسر قوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يقول المجرمون ذلك كما كانوا يقولونه في الدنيا انتهى ما ذكره ابن فارس وقال ابن برهان في كتابه في الأصول اختلف العلماء في الأسامي هل نقلت من اللغة إلى الشرع فذهبت الفقهاء والمعتزلة إلى أن من الأسامي ما نقل كالصوم والصلاة والزكاة والحج وقال القاضي أبو بكر الأسماء باقية على وضعها اللغوي غير منقولة قال ابن برهان والأول هو الصحيح وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلها من اللغة إلى الشرع ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي كلام العرب وهو المجاز وكذلك كل ما استحدثه أهل العلوم والصناعات من الأسامي كأهل العروض والنحو والفقه وتسميتهم النقبة والمنع والكسر والقلب وغير ذلك والرفع والنصب والخفض والمديد والطويل قال وصاحب الشرع إذا أتى بهذه الغرائب التي اشتملت الشريعة عليها من علوم من علوم الحار الأولون والآخرون في معرفتها مما لم يخطر ببال العرب فلا بد من أسامي تدل على تلك المعاني انتهى وممن صحح القول بالنقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وألكيا قال الشيخ أبو إسحاق وهذا في غير لفظ الإيمان فإنه مبقى على موضوعه في اللغة قال قال وليس من ضرورة النقل ان يكون في جميع الألفاظ وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل وقال التاج السبكي رأيت في كتاب الصلاة للإمام محمد بن نصر عن أبي عبيد أنه استدل على أن الشارع نقل الإيمان عن معناه اللغوي إلى الشرعي بأنه نقل الصلاة والحج وغيرهما إلى معان أخر قال فما بال الإيمان؟ قال السبقي وهذا يدل على تخصيص محل الخلاف بالإيمان وقال الإمام فخر الدين وأتباعه وقع النقل من الشارع في الأسماء دون الأفعال والحروف فلم يوجد النقل فيهما بطريق الأصالة بالاستقراء بل بطريق التبعية فإن الصلاة تستلزم صلة قال الإمام ولم يوجد النقل في الأسماء المترادفة لأنها على خلاف الأصل فتقدر بقدر الحاجة وقال الصفي الهندي بل وجد فيها في الفرض والواجب والتزويج والإنكاح وقال التاج السبقي في شرح المنهاج الألفاظ المستعملة من الشارع وقع منها لسم الموضوع بإزاء الماهيات الجعلية كالصلاة والمصدر في أنتطلاق واسم الفعل في طارق وأنا ضامن واسم المفعول في الطلاق والعدقي والوكالة والصفة المشبهة في أن حر والفعل الماضي في الإنشاءات وذلك في العقود كلها والطلاق والمضارع في لفظ أشهد في الشهادة وفي اللعان والأمر في الإيجاب والاستيجاب في العقود نحو بعني واشتري مني وقال ابن دريد في الجمهرة الجوائز العطاية الواحدة جائزة قال وذكر بعض أهل اللغة أنها كلمة إسلامية وأصلها أن أميرا من أمراء الجيوش واقف العدو وبينه وبينهم نهر فقال من جاز هذا النهر فله كذا وكذا فكان الرجل يعبر النهر فيأخذ مالا فيقال أخذ فلان جائزة فسميت جوائز بذلك وقال فيها لم يكن المحرم معروفا في الجاهلية وإنما كان يقال له ولصفر الصفرين وكان أول الصفرين من أشهر الحرم فكانت العرب تارة تحرمه وتارة تقاتل فيه وتحرم صفر الثاني مكانه. قلت وهذه فائدة لطيفة لم أرها إلا في الجمهرة فكانت العرب تسمي صفر الأول وصفر الثاني وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة فلما جاء الاسلام وابطل ما كانوا يفعلونه من النسيء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم كما في الحديث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وبذلك عرفت النكته في قوله شهر الله ولم يرد مثل ذلك في بقيه الاشهر ولا رمضان وقد كنت سئلت من مدة عن النكتة في ذلك ولم تحضرني فيها شيء حتى وقفت على كلام ابن دريد هذا فعرفت به النكتة في ذلك وفي الصحاح قال ابن دريد الصفران شهران في السنة سمي أحدهما في الإسلام المحرم وفي كتاب ليس لابن خالوي إن لفظ الجاهلية اسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة والمنافق اسم إسلامي لم يعرف في الجاهلية وهو من دخل في الإسلام بلسانه دون قلبه سمي منافقا مأخوذ من نافقاء اليربوع وفي المجمل قال ابن العربي لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق قال وهذا عجيب وهو كلام عربي ولم يأتي في شعر جاهلي وص الصحاح نحوه وفي كتاب ليس لم يعرف تفسير الضراح إلا من الحديث قال هو بيت في السماء بإزاء الكعبة وفي الصحاح اتفتوا في المناسك ما كان من نحو قص الاظفار والشارب وحلق الرأس والعانه ورمج الجمار ونحر البدن واشباه ذلك قال أبو عبيدة ولم يجئ فيه شعر يحتج به. وفي فقه اللغة للثعالبي إذا مات الإنسان عن غير قتل قيل مات حتى فأنفه وأول من تكلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إذا كان الفرس لا ينقطع جريه فهو بحر شبه بالبحر الذي لا ينقطع ماءه وأول من تكلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف فرس الركبة وقال ابن دريد في المجتبى باب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمع من غيره قبله اخبرنا عبد الاول ابن مريد احد بني في الناقه من بني سعد في اسناد قال قال علي رضي الله عنه ما سمعت كلمة عربية من العربي إلا وقد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول ما تحتف أنفه وما سمعتها من عربي قبله. وقال ابن دريد ومعنى حتف أنفه أن روحيه تخرج من أنفه بتتابع نفسه لأن الميت على فراشه من غير قتل يتنفس حتى ينقضي رمقه فخص أو فخص الأنف بذلك لأنه من جهته ينقض الرمق قال ابن دورين ومن الألفاظ التي لم تسمع من عربي قبله قوله لا ينتصح فيه عنزان زان وقوله الآن حمي الوطيس وقوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقوله الحرب خدعة وقوله إياكم وخضراء الدمن في ألفاظ كثيرة وفي الصحاح قال ابو عبيد اصير في الحديث انه شق الباب ولم يسمع هذا الحرف قال والزمارة في الحديث انها الزانية قال ابو عبيد ولم اسمع هذا الحرف الا في الحديث ولا ادري من اي شيء اخذ وفيه الجلهم بالضم الذي في حديث ابي سفيان ما كدت تأذن لي حتى تأذن لحجارة الجلهمتين قال أبو عبيدة أراد جانبي الوادي وقال لم أسمع بالجلهمة إلا في هذا الحديث وما جاءت إلا ولها أصل وفي تهذيب الإصلاح للتبريز يقال اجعل هذا الشيء بأجا واحدا مهموزة طريقا واحدا ويقال ان اول من تكلم به عثمان بن عفان وفي شرح الفصيح لابن خالوي اخبرنا ابن دريد عن ابي حاتم عن الاصمعي قال اول ما سمع مصدر فاض الميت من شريح قال هذا اوان فوضه وفي كتاب ليس لم يسمع جمع الدجال من احد الا من مالك ابن انس فقيه المدينة فانه قال هؤلاء الدجاجة النوع الحادي والعشرون معرفة المولد وهو ما أحدثه المولدون الذين لا يحتج بألفاظهم والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يرده صاحبه على أنه عربي فصيح وهذا بخلافه وفي مختصر العين للزبيدي المولد من الكلام المحدث وفي ديوان الادب للفراب يقال هذه عربية وهذه مولدة ومن امثلته قال في الجمهرة الحسبان الذي ترمى به هذه السهام الصغار مولد وقال كان الاصنعي يقول ان حرير ليس من كلام العرب وهي كلمة مولدة وقال الخم القصرة يجعل فيها التبن لتبيض عليها الدجاجة وهي مولدة وقال أيام العجوز ليس من كلام العرب في الجاهلية إنما ولد في الإسلام قالت الصحاح وهي خمسة أيام أول يوم منها يسمى صنا وثاني يوم يسمى الصنبر وثالث يوم يسمى وضرا والرابع مقفئ الجمر والخامس مقفئ الضعن وقال أبو يحيى بن هي في نوء الصرفة وقال أبو الغيث هي سبعة أيام وأنشد لابن أحمر كسع الشتاء بسبعة غبري أيام شهلتنا من الشهر فإذا انقضت أيامها ومضت صن وصنبر مع الوبري وبآمر وأخيه مؤتمر ومعلل وبمطفئ الجمر ذهب الشتاء موليا عجلا وأتت كواقدة من الحر وقال ابن دريد تسميتهم الأنثى من القرود منا مولد وقال التبريزي في تهذيب الإصلاح القاقزة مولدة وإنما هي القاقوزة والقازوزة وهي إناء من آنية الشراب وقال الجوهري في الصحاح القحبة كلمة مولدة والقحبة أي الفاجرة وقال الطنز السخريه طنز يطنز فهو طناز وأظنه مولدا أو معربا وقال البرجاس غرض في الهواء يرمى فيه وأظنه مولدا وجزم بذلك صاحب القاموس وقال في الصحاح الجعس الرجيع وهو مولد وقال زعم بن دريد أن الأصمعي كان يدفع قول العامه هذا مجانس لهذا ويقول إنه مولد وكذا في ذيل الفصيح للموثق عبد اللطيف البغدادي قال الأصمعي قول الناس المجانسة والتجنيس مولد وليس من كلام العرب ورده صاحب القاموز بأن الأصمعي واضع كتاب الأجناس في اللغة وهو أول من جاء بهذا اللقب وقال ابن دريد في الجمهرة قال الأصمعي المهبوت طائر يرسل على غير هداية وأحسبها مولدة وقال أخ كلمة, كلمة تقال عند التأوه وأحسبها محتفى وفي ذيل الفصيح للموفق البغدادي يقال عند التألم أحش بحاء مهملة وأما أخ فكلام العجم وقال ابن دريد الكابوس الذي يقع على النائم أحسبه مولدا وقال الجوهري في الصحاح الطرش أهوى الصمم يقال هو مولد والماش حب وهو معرب أو مولد والعفص الذي يتخذ منه الخبر مولد وليس في كلام أهل البادية قال والعجة هذا الطعام الذي يتخذ من البيض أظنه مولدا وجزم به صاحب القاموس وقال عبد اللطيف البغدادي في ذيل الفصيح الفطرة لفظا مولد وكلام العرب صدقة الفطر مع أن القياس لا يدفع كالفرقة والنغبة لمقدار ما يؤخذ من الشيء وقال أجمع, أجمع أهل اللغة على أن التشويش لا أصط له في العربية وأنه مولد وخطأ ليس فيه قال وقولهم ست بمعنى سيدتي مولد ولا يقال ست إلا في العدد وقال فلان قرابتي لم يسمع إنما سمع قريبي أو ذو قرابتي وجزم بأن أطروش مولد والأطروش يعني الأصم وفي شرح الفصيح للمرزوقي قال الأصمعي إن قولهم كلبة صارف بمعنى مشتهية للنكاح ليس في كلام العرب وإنما ولده أهل الأمصار قال وليس كما قال فقد حكى هذه اللفظة أبو زيد وابن الأعرابي والناس وفي الروضة للإمام النووي في باب الطلاق أن القحبة لفظة مولدة ومعناها البغي وفي القاموس القحبة الفاجرة وهي السعال لأنها تسعل وتنحنح أي ترمز به وهي مولدة وفي تحرير التنبيه للنووي التفرج لفظة مولدة لعلها من انفراج الغم وهو وفي القاموس كندجة الباني في الجدران والطيقان مولدة وفي فقه اللغة للتعالب يقال للرجل الذي إذا أكل لا يبقي من الطعام ولا يذر قحطي وهو من كلام الحاضرة دون البادية قال الأزهري أظنه ينسب إلى القحط لكثرة أكله كأنه نجا من القحط وفيه الغضاره مولده لأنها من خزف وقصاع العرب من خشب وقال الزجاجي في أمالي قال الأصمعي يقال له الفالوز والسرطراط والمزعزع واللواص واللمس وأما الفالوذج فهو أعجمي والفالوذق مولد وقال أبو عبيد في الغريب المصنف الجبرية خلاف القدرية وكذف الصحاح وهو كلام مولد وقال المبرد في الكامل جمع الحاجة حاج وتقديره فعل وفعل كما تقول هامة وهام وساعة وساع فأما قولهم في جمع حاجة حوائج فليس من كلام العرب على كثرته على ألسنة المولدين ولا قياس له وفي الصحاح كان الأصمعي ينكر جمع حاجة على حوائج ويقول مولد وفي شرح المقامات لسلام الأنباري قيل الطفيلي لغة محدثة لا توجد في العتيق من كلام العرب كان رجل بالكوفة يقال له طفيل يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها فنسب إليه وفيها وفيه قولهم للغبي والحريفي زبون كلمة مولدة ليست في كلام أهل البادية وفي شرح المقامات للمطرزي الزبون الغبي الذي يزبن ويغبن وفي أمثال المولدين الزبون يفرح بلا شيء وعلى المطرزي أيضا في الشرح المذكور المخرق افتعال الكذب وهي كلمة مولدة وكذا في الصحاح وقال المطرزي ايضا قول الاطباء بحران مولد وفي شرح الفصيح للبطليوسي قد اشتقوا من بغداد فعلا فقالوا تبغدد فلان قال ابن سيدة هو مولد وفيه ايضا القلنسوة تقول لها العامة الشاشية وتقول لصانعها الشواشي وذلك من توليد العامة وقال ابن خالويه في كتاب ليس الحواميم ليس من كلام العرب إنما هو من كلام الصبيان تقول تعلمنا الحواميم وإنما يقال آل حاميم كما قال الكوميت وجدنا لكم في آل حاميم آية ووافقه في الصحاح وقال الموفق البغدادي في ذيل الفصيح يقال قرأت آل حاميم وآل طاسين ولا تقل الحواميم قال الموفق ايضا قول العامة هم فعلت مكان ايضا وبس مكان حسب وله ما كان حظ كله مولد ليس من كلام العرب وقال السرم بالسين كلمة مولدة وقال محمد بن المعلى الازدي في كتاب المشاكهة في اللغة العامة تقول لحديث يستطال بس والبس الخلط وعن أبي مالك البس القطع ولو قال لمحدثه بسا كان جيدا, جيدا بالغا بمعنى المصبر أي بس كلامك بسا أي قطعه قطعا وانشد يحدثنا عبيد ما لقينا فبسك يا عبيد من الكلام وفي كتاب العين بس بمعنى حسبه وقال الزبيدي في استدراكه بس بمعنى حسب غير عربية وفي الصحاح الفسر نظر الطبيب الى الماء وكذلك التفسر قال واظنه مولدا قال والطرمذة ليس من كلام اهل البادية والمطرمذ الكذاب الذي له كلام وليس له فعل وقال الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة بحرانا يقولون هذا يوم بحران بالإضافة ويوم باحوري على غير قياس فكأنه منسوب إلى باحور وباحوراء وهو شدة الحر في تموز وجميع ذلك مولد وقال ابن دريد في الجمهرة شنطف كلمة عامية ليست بعربية محضة قال وخمنت الشيء قلت فيه بالحدس احسبه مولدا حكاه عنه في المحكم وفي كتاب المقصور والممدود للاندلسي الكيمياء لفظة مولدة يراد بها الحذق وقال السخاوي في سفر السعادة الرقيع من الرجال الواهن المغصف. وهي كلمة مولدة كأنهم سموه بذلك لأن الذي يرقع من الثياب الواهي الخلق وفي القاموس الكس للحري ليس هو من كلامهم إنما هو مولد وقال سلامة الأمباري في شرح المقامات الكس والسرم لغتان مولدتان وليستا بعربيتين وإنما يقال فرج ودبر قلت في لفظة الكس ثلاثة مذاهب لأهل العربية أحدها هذا والثاني أنه عربي ورجحه أبو حيان في تذكرته ونقله عنه الأسنوي في المهمات وكذا الصغاني في كتاب خلق الإنسان ونقله عنه الزركشي في مهمات المهمات والثالث أنه فارسي معرب وهو رأي الجمهور منهم المطرزي في شرح المقامات وقد نقلت كلامهم في الكتاب الذي ألفته في مراسم النكاح وفي القاموس الفشار الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان ليس من كلام العرب وفي المقصور والممدود للقال قال الأصمعي يقال صلاة الظهر ولم أسمع الصلاة الأولى إنما هي مولدة قال وقيل لأعرابي فصيح الصلاة الأولى فقال ليس عندنا إلا صلاة الهجرة، وفي الصحاح كنه, كنه الشيء نهايته ولا يشتق منه فعل وقولهم لا يكتنهه الوصف بمعنى لا يبلغ كنهه كلام مولد فائدة في امال ثعلب سئل عن التغيير فقال هو كل شيء مولد وهذا ضابط حسن يقتضي ان كل لفظ كان عربي الاصلي ثم غيرته العامة بهمز او تركه او تسكين او تحريك او نحو ذلك مولد وهذا يجتمع منه شيء كثير وقد مشى على ذلك الفاربي في ديوان الأدب فانه قال في الشمع والشمعة بالسكون انه مولد وان العربية بالفتح وكذا فعل في كثير من الالفاظ قال ابن قتيبة في أدب الكاتب من الأفعال التي تهمز والعامه تدع همزها طأت رأسي وأطأت واستطأت وتوضأت للصلاة وهيأت وتهيأت وهنأتك بالمولود وتقرأت وتوكأت عليك وترقست على القوم وهنأني الطعام ومرأني وترأت على القوم ووطئته بقدمي وخبأته واختبأت منه وأطفأت السراج ونجأت إليه وألجأته إلى كذا ونشأت في بني فلان وتواطأنا على الأمر وتجشأت وهزأت واستهزأت وقرأت الكتاب وأقرأته منك السلام وفقأت عينه وملأت الإناء وامتلأت وتملأت شبعا وحنأته بالحناء واستمرأت الطعام ورفأت الثوبة وهرأت اللحم وأهراته إذا أنضجته وكافأته على ما كان منه وما هدأت البارحة ومما يهمز من الأسماء والأفعال والعامة تبدل الهمز فيه أو تسقطه اكلت فلانا إذا أكلت معه ولا تقل واكلته وكذا آذيته حاديته واخذته بذنبه وامرته في امري واخيته واسيته وآجرته أي أعنته واتيته على ما يريد والعامة تجعل الهمز في هذا كله واوا والملاءه والمراء والفجاء والباء واملاك المرأة والاهليلج والأترج والإوز والأقية وأصحت السماء وأشلت الشيء رفعته وأرميت العدل عن البعير القيت وأعقدت الرب والعسل وأزللت إليه زلة وأجبرته على الأمر وأحبست الفرس في سبيل الله وأغلقت الباب وأقفلته وأغفيت أينمت وأعتقت العبد وأعييت من المشي والعامة تسقط الهمز من هذا كله إما لا يهمز والعمة تهمز رجل عزب والكرة وخير الناس وشر الناس وأعسر يسر ورعبت الرجل ووتدت الوتدة وشغلته عنك وما نجع فيه القول ورعدت السماء وبرقت وتعسه الله وكبه لوجهه وقلبت الشيء وصرفته عما أراد ووقفته على ذنبه وغضته ورفدته وعبته وحذرت السفينة في الماء هذا كله بلا ألف والعامة تزيد فيه ألفا ومما يشدد والعامة تخفف الفلو والاترج والأترجة والاجاز والإجانة والقبرة والنعي والعارية والقوسرة وفي خلقه زعارة وفوهة النهر والباري ومراق البطن ومما يخفف والعامة تشدد الرباعية للسن التي بين التثنية والناب والكراهية والرفاهية والطواعية ورجل يمان وامرأة يمانية وشآم وشآمية والطماعية والدخان وحمة العقرب والقدوم وغلفت لحيته بالطيب وليثة الأسنان وأرض دوية وندية ورجل طوي البطن وقذي العين ورد اي هالك وصد أي عطشان وموضع دفيء والسمانة والقلاعة وقصرت الصلاة وكنيت الرجل وقشرت الشيء وأرتج عليه وبردت فؤادي بشربة من ماء وبردت عيني بالبرود وطن الكتاب والحائط ومما جاء ساكنا والعامة تحرك في أسنانه حفر وفي بطنه مغص ومغص وشغب الجند وجبل وعر ورجل سمح وحمش الساقين وبلد وحش وحلقة الباب والقوم والدبر ومما جاء متحركا والعامة تسكن تحفى وتخمى ولقطة ونخبة وزهرة للنجم وهم في الأمر شرع واحد والصبر للدواء وقربوس السرج وعجم التمر والرمان للنوى والحب والصلعة والنزع والفرعة والقطع موضع القطع من الأقطع والورشان للطائر والوحل والأقط والنبق والنمر والكذب والحرف والحبق والضرق والطيرة والخيرة والضلع والسعف والسحنة والذبحة وذهب دمه هدرا وعمل بحسب ذلك أي بقدره ومما تبدل فيه العامة حرفا بحرف يقولون الزمرد وهو بالذال المعجمة وفسكل للرذل وإنما هو فسكل ومنح دراني وإنما هو ذراني بفتح الراء وبالذال معجمة ونعق الغراب وإنما هو نغق بالغين معجمة وداب ودابة شموس وإنما هو شموس بالسين والرصغ وإنما هو الرصغ بالسين وسنجة الميزان وهي صنجة بالصاد وسماخ الأذن وهو الصماخ والسندوق وهو الصندوق ومما جاء مفتوحا والعامة تكسر الكتان والطيلسان ونيفق القميص وألية الكبش والرجل وألية اليد وفقار الظهر والعقار والدرهم والجفنة والثدي والجدي وبضعة اللحم واليمين واليسار والغيرة والرصاص وكسب فلان وجفن العين وفص الخاتم والنسر ودمشق ومما جاء مكسورا والعامة تفتح السرداب والدهليز والانفحة والديوان والديباج والمطرقة والمكنسة والمغرفة والمقدحة والمروحة وقتله شر قتله ومفرق الطريق ومرفق اليد والحبر العالب والزئبق والجنازة والجراب والبطيخ وبصل السريف والمنديل والقنديل ومليح جدا وسورة المعوذتين وفي دعاء القنود إن عذابك الجد بالكافرين ملحق ومما جاء مفتوحا والعامة تضمه على فلان قبول والمصوص وخصوصية وكلب سلوقي والأنملة والسعوط وتخوم الأرض وشلت يده ومما جاء مضموما والعامة تفتح على وجهه طلاوه وثياب جدد بضم الدار الأولى وأما الجدد بالفتح فهي الطرائق وأعطيته الشيء دفعة والنقاوة والنقاية وجعلته نصب عيني ونضج اللحم ومما جاء مضموما والعامة تكسر الفلفل ولعبة الشطرنج والنرد وغير ذلك والفستاق والمصران وجمعه مصارين والرقاق بمعنى رقيق والظفر ومما جاء مكسورا والعامة تضم الخوان وقماص الدابة والسواك والعلو والسفر ومما عد من الخطأ قولهم ماء مالح وإنما يقال ملح وقولهم أخوه بلبن أمه وإنما يقال بلبان أمه واللبن ما يشرب منه